وَْ قَد زََّ السَّمأَ الدُّنْييا بِمَصَابِ حَوجَعلنهَا رجمَ للِشَّيطين وَعتَدَناَا لَهُم عذاابَ السَّعير وَلَِّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ععَذاابُ جَهَّ م وَبِأْسَ اِذَا مَاءُ الْقُوفِ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تُمَيِّزُ مِنَ الرَّيْحِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا ألم يأتكم نذير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 أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن, أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم بِهِ تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا؟